او يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ او تَرْقَا فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلا بشرا رسولا